ا شاء ل ل م ت ا ج ا شاء ا بيحوجنا الى قطع الدرس الحمد لله نحمد هو ن س ت ع ي ن هو ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب ا ل ل ه من شرور أ ن ف س ن ا ومن س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا م ن ي ه د ه ا ل ل ه فلا م ض ل ل ه و م ن يضلل فلا هادي ل ه و ي ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه وحده لا شريك له و ي ش ه د أ ن محمدا عبده و رسول ه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 同じように言えば、ああいうふうに言えば、あ<音>あ<声> نعم وبعد ا خ و ا ن ي الكرام أ ه ل ا بكم من جديد بفصل جديد إ ن شاء الله م ل ي ء بالفوائد ننتفع به إ ن شاء الله بالعلم النافع ونوفق ف ي ه باذن الله العمل الصالح و لقاؤنا هذه ا ل م ر ة حول وصول الفقه وسيكون المقرر خلال هذا الفصل الذي هو المقرر فيه سيكون كتاب الوجيز في وصول الفقه للدكتور عبد الكريم ز ي د ا والمقرر منه في هذا الفصل هو نصفه أ و قريبا من نصفه يعني من ب د ا ي ة الكتاب إ ل ى مبحث الاستحسان يعني سنذكر من باب ا ل أ د ل ة الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع والقياس ونقف عند باب الاستحسان ما بعد الاستحسان سيكون في فصل لاحق إ ن شاء الله نستهني من هذا الفصل مبحثا و إ ن كان مهما إ ل ا أ ن الوقت يضيق عنه قد نعرض له ب ص و ر ة مجمله مبحث او مبحثان متعلقان, أو متعلقان به ا ل أ هذه ل بالتكليف الأهلية ي ة وعوارد المباحث لن تكون من المقرر ل أ ن ه ا ليست د ا خ ل ة في الصميم العلمي والوقت ي ب ي ق عنها فنحن عندنا ثمان محاضرات خلال هذا الفصل لا نستطيع أ ن نفيها حقها ونعطيها ما تستحق إ ل ا ي ركزنا على ما هو من جوهر العلم و ص او ه أما ما هو من الفقه أو من علوم أ خ ر ى ف يمكن أ ن نؤجله عندنا نستطيع أ ن نحددها ب ا ل ص ف ح ة يعني هل س ت ط ي ع ان ق و ل من ا ل ص ف ح ة ا ث ن ي و ث م ا ن ي الى إلى الصفحة من ا ل ص ف ح ة 1 ث ن ي م ن الى ا ل ص ف ح ة ميه وخمسه و ا ر ب ع هذا مستهلا ليس مما سندرسه المقرر هو من ا ل ص ف ح ة 1 إ ل ى ا ث ن و م ن الصفحه م 4 ه و خ م ا ر الى ما تضمنه هذه ا ل م ن ط ق ة من 28 ن ي ل ى 1 4 ه واتكلم ا ع ل ى التكليف وعوارض ا ل أ ه ل ي ة سنتكلم عنها عرضا لكن لن اخصها ب د ر ا س ة إ ل ا إ ذ ا وجدنا أ ن الوقت ي ت س ع ممكن أ ن نرجع إ ل ي ه ا لكن سنركز على ا ل ب ق ي ة هذا الكتاب المقرر في أ ص ل ه هو مذكرات في ج ا م ع ة جامعة بغداد في قسم أ و في ك ل ي ة الحقوق حضره الدكتور عبدالكريم م ذ ك ر ا ت لطلبته في كليه الحقوق في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة من كليه الحقوق و و ي ن الحقوق س ب ا ن ككليتنا يعني و الأوائل ا لكليات وخارة الشريعة ت لأن ل في هذه ليس لها المصول الفقه بالنسبة لكمال المصنف رحمه الله مدخصصين فيها عن أهميتي رحمه بمقدمة بدأ عن أحدث علم وصول فقه وحقيقته وتعريفه فقال استنباط ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة من مصادرها ا ل م ع ت ب ر ة شرعا لا يكون عن هوى وكيفما اتفق بل لا بد من مسالك م ع ي ن ة يسلكها المجتهد وقواعد يسترشد بها وضوابط يلتزم بمقتضاها وبهذا يكون اجتهاده مقبولا ووصوله إ ل ى ا ل أ ح ك ا م ا ل ص ح ي ح ة ممكنا ميسورا والعلم الذي يعنى ببحث مصادر ا ل أ ح ك ا م وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال ويرسم مناهج الاستنباط ويستخرج القواعد والتي وهو وصول المعينة يلتزم التفصيلية المجتهد تعرفه أدلتها بها الأحكام على ذلك والتي يلتزم بها عند تعرفه على الأحكام من وهو علم وصول الفقه عند علم من ولهذا كان هذا العلم كما قال ع ل ا م ة بن خلدون من أ ع ظ م العلوم ا ل ش ر ع ي ة ويجلها قدر و أ ك ث ر ه ا ف ا ئ د ة أ ن ت م تعلمون أ ن ه لولا وجود ضوابط وقواعد ع ا م ة يتحاكم إ ل ي ه ا المتناظرون ويتحاكم إ ل ي ه ا ا ل م خ ت ل ف ف و ن ك ا الخاصة ن لكل أصوله شخص ب ه التي ينطلق منها وينتج منها النتائج ويرتب عليها النتائج ولما س ت ط ع ن ا أ ن نجد اهلين من العالمين متفقين لا يمكن ل أ ن الناس بطبائعهم مختلفين تركيبهم النفسي مختلف تركيبهم ا ل ع ق ل مختلف مستواهم العلمي مستوى اطلاعهم مختلف ومتباين بيئاتهم م خ ت ل ف ة فاذا اجتمعت كل هذه الاختلافات نشا عنها اختلاف في ا ل أ ف ك ا ر وفي الطرق وفي فهم ا ل أ د ل ة وفي ط ر ي ق ة التعامل مع ا ل أ د ل ة ولا يكون هناك منهج منضبط للتعامل مع ا ل أ د ل ة سواء من ج ه ة الثبوت أ و من جهه ة الدلالة يعني كل واحد كل يعني يرى ذ الدلاله ا ي ل أنه ر ج مرجوع ح ثم يرى في نظيره هناك أنه و ا يتفطن ل ذ لهذا ا التناقض الناس عصرنا الله يحتاجون لأنه ليست عنده أصول ولم صلى عنده يكن الناس في عليه وسلم لم يكنوا يحتاجون لتقعيد علم وصول الفقه في ق و ا ع د م ح د د ة م ك ت و ب ة م د ر و س ة م ض ب و ط ة لماذا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانه ي فيسالونه فيجيبهم ن وكان هناك قواعد للتعامل مع النصوص ولكنها لم تكن مكتوبه ة الصحابة كان يتعاملون مع العمومات مع م و إ ذ ا جاء نصان متعارضان وكان أ ح د ه م ا م ت أ خ ر ا حكموا له بالنسخ وكدا وكدا وما ك وكذا ذ ا و شاكل ذلك وهذه كلها تدل على أ ن ه م كانت عندهم نفس القواعد قواعد اصول الفقه كانت م و ج و د ة في فطرهم وكانت م و ج و د ة في مناهجهم في التعامل مع النصوص ولكنها كانت ك ا م ل ة في النفوس ولم تكن ب ا ر ز ة م ق ن ن ة م د و ن ة في ك ت ب وعلى ش أ ن ب ق ي ة البنون تعلمون أ ن ا ل ق ر آ ن ما كان مدونا في, في مصحف وما كانت ا ل س ن ة مدونه إ ل ا في عهد عبد العزيز في آخر عهده سنة 101 ا ل ه ج ر ة و ا ل ل ن كان مدونا كان ح و ما ا ع ر ب يحتمدون عهده ل ل ى س ق م م كانوا ي ت و النحو ن تكن على السريقة لم في ن ا قواعد لكن الفتوحات واختلط اتسعت العرب بالعجم وخشيت الهجنة على اللسان دون ا نحو الصرف وجمعت ا ل ل غ ة ودونت وقننت نفس الشيء ب ا ل ن س ب ة لعلم و ص و ل ا ل ف ق ه كان موجودا في فطر العلماء من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ا ل أ ئ م ة ولكنهم لم يكنوا يكن قوانين م ح د د ة م ك ت و ب ة إ ل ا في عصر ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله وقيل بل في عصر أ ب ي يوسف صاحب أ ب ي ح ن ي ف ة ولكن الصحيح والذي عليه أ ك ث ر ا ل و ص و ل ي ي ن أ ن أ و ل من دون علم أ ص و ل الفقه هو ا ل إ م ا م محمد بن و د ر ي س الشافعي المطلبي ا ا ل إ م ا م المعروف امام المذهب المتوفى سنه ة 204 ج ر ة أبو عبد الله م ح م د ب ن و د ر ي س ا ل ش ا ف ع ي المطالبي م وهو ن من قريش من بين من المطالب ه ذ ا الإمام ا ل ج ه ب ي دون رسالته المعروفة رسالته كتاب ا ل رساله ة و ومتداول ط ب و ع م ب ت ح ق ي ق أ ح م د محمد شاكر وكتاب جمع في ه م ب ا د ئ وصوله ا ل ف ق و أ هم أ ح ك ا م ه وكما ت ب د أ ا ل ع ل و م ب د ا ي ة ب س ي ط ة في هم ا ب ا ح ث ق ل ي ل ة هم ت ب د أ يبدو ا ل ر م ا ء ي ح ل ي لونها ويناقرونها ويزيدونها ن و ي ح ذ ف و ن ه ن ا ك ح ص ل ه ذ ا ا ل أ م ر ب ا ل ن س ب ة ل جميع ا ل ن و ن كمان من على في النحو بدأ الاسم على مسمن كذلك م من ا ن علم اصول الفقه بدا برساله الامام الشافعي لكنه لم يتحدث عن كل مباحث وصول الفقه وإنما اصول الفقه و إ ن م ا وضع أ ص و ل ا ع ا م ة وضوابط كليه للنظر فتكلم عن الكتاب وعلاقته ب ا ل س ن ة وعن خبر الاحد ا وهي أ م و ر أ ث ا ر ت جدلا في عصره ر ح م ن اخبار ل ل ي ن علاقة ل ا ق آ ن ب الاحاديث س ن من ة جهة ل ب ي ا إنشاء ن ومن جهة أ ك م ج د وحجيتها لكن لم يستوعب كل المسائل وضوابط الاستنباط وقواعد النظر لم يستوعبها ذ ا ل ك ت ا ب لكن تتابع العلماء من بعده تابع ت العلماء من بعده يزيدون على ما كتب ويوضحون كلامه وينظرون على ا ل ط ر ي ق ة التي وضع لهم بنفس ا ل أ س ل و ب للتنظير ب د أ و ا ي ن ظ ر و ن لوسائل أ خ ر ى ومدارك أ خ ر ى للنظر لم ينص عليها ل إ م ا م الشافعى رحمه الله فهو وضع حجر ا ل أ س ا س والعلماء أ ك م ل و ا البنيان وضع ا ل إ م ا م الشافي رحمه الله هذا الحجر وتوالى العلماء بعد ذلك على ا ل ت أ ل ي ف وقد سلكوا مناهج في النظر ومناهج في ت أ ل ي ف علم وصول الفقه والحديث عنه وقد برز في ب د ا ي ة ا ل أ م ر منهجان, برز منهجان عرف أ ح د ه م ا بمنهج المتكلمين أ و م د ر س ة المتكلمين وسبب أ ن ه سمي ب م د ر س ة المتكلمين أ ن أ غ ل ب رواده و أ و ا ئ ل الناس الذين ت كانوا ل م و فيه ك ا من ا ئ م ة علم الكلام سواء كانوا م ع ت ز ل ة أو ك او ن ا ش ا ع ر ة فكان هؤلاء الرواد هم الرواد في, هذه في توضيح ل ي في ف ت هذه المباح ث وزيادتها والتنظير فيها واتسمت هذه ا ل م د ر س ة ب س م ة و ا ض ح ة وهي أ ن ه ا حرصت على وضع قواعد ع ا م ة للنظر والاستنباط فتحدثت عن الحكم عن خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بافعال المكلفين الذي هو الحكم وقسمته إ ل ى أ ق س ا م سنذكرها ثم تحدثوا بعد ذلك عن المكلف وعن أ ه ل ي ت ه وعوارض التي تعرض ل ه ذ ه ا ل ا ه ل ي ة بحيث لا يكون مكلفا تحدثهم تحدثوا الاستنباط وتقسيم تقسيم وتقسيم وتقسيم الشارع إلى منطوق ومفهوم وتقسيم الدلالات واضح واضح بعد الدلالة الدلالة الدلالة الدلالة دلالة نص ودلالة ثم ثم من منطوق ومفهوم عن الوضع عن أنواع أنواع الشارع النصوص النصوص نص خطاب وخفي خفي الفاظ إشارة ذلك إلى إلى إلى إلى إلى كيفية او دلاله ع ب ا ر ة و د ل ا ل ة إ ش ا ر ه اما تقسيم دلاله ا ع ب ا ر ة إ ل ى دلاله ا ل إ ي م ا ن والتنبيه و د ل ا ل ة ا ل إ ق ت ض ا ء وغيرها د ل ل ا ة من الدلالات يعني هناك أنواع من الدلالات تحدث عن هذه أنواع الدلالات وعن كل نوع من هذه الدلالات ومدى قوته بالمقارنة مع غيره من ومدى بالمقارنة تحدث وحجيته غيره وفيما بينها قوته الشخص ل ل م و ا ز ن ة بين هذه الدلالات وهو المجتهد والشخص القاصر عن هذه ا ل ا ه ل ي ة ب د ر ج ة ش د ي د ة أ و ب د ر ج ة بسيطه ة و وهو ا ل م ت د المقيد أ المقلد تحدث عن مراتب المجتهدين الاجتهاد وشروط الاجتهاد وموانع الاجتهاد ومدى تساعي الاجتهاد وتحدث ومدى عن وموانع على بعض وتحدث كذلك عن والأمكان الأزملة الأزملة وشروط وضوابط وضيقها لكل لكل كذلك التقليد وضوابط التقليد وما يجوز من التقليد وما لا يجوز فاكتملت بذلك مباحث اصول الفقه فاصول الفقه هو العلم الذي هو العلم بالقواعد ا ل ك ل ي ة التي تحكم الاستنباط أ و هو ا ل أ د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ة وطرق الاستنباط والمستنبط الادله الاجماليه الكتاب والسنة القياس كدا كدا كدا تشمل الكتاب و ا ل س ن ة والاجماع ا ل ق ي ا س والاستحسان كذا كذا كذا بعضها وبعضها الاستنباط والمستنبط ويقابله عليه التعارض أواه وهو المجتهد هنا الاجتهاد المتفق الطرق الدلالات والترجيح المقلد فالتحدث هنا أحكام متفق مختلفين تشمل وتشمل والمقلد ولأدلة يعني هذه هي م ب ا ح ث ه عن اصول الفقه يتكلمون عن الحكم ويتكلمون عن ا ل م ح ك و م عليه وهو المكلف ويتكلمون عن ا ل م ح ك و م به وهو الدليل ويتكلمون عن ا ل ح ا ك م بهذا الدليل وهو المشتهي فلا يعد اصول ل ف ق ه يتحدث عن الحكم إ م ا من ج ه ة الحاكم به أ و من ج ه ة ا ل م ح ك و م عليه أ و من جهه ا ل م ح ك و م به او من ج ه ة الحاكمه و من ج ه ة المحكومه ع ل ي سنادت نتكلم ع ن ا ل ح ك م وانواع الحكم ونقسمه إ ل ى حكم تكليفي وحكم وضعي وسنتكلم عن أ ق س ا م الحكم التكليفي و أ ن ه ا خمسه الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وسنتكلم عن الحكم الوضعي وتقسيمه إ ل ى سبب وشرط ومانع ونتكلم عن ا ل ر خ ص ة و ا ل ع ز ي م ة والخلافه المحكوم به وهو الدليل ونتكلم عن ا ل ا د ل ة من الكتاب و عن ح ج ي ة الكتاب وعن ح ج ي ة ا ل س ن ة و أ ن و ا ع ه ا و أ ق س ا م ه ا ومدى ح ج ي ة كل قسم منها وعلاقتها ب ا ل ق ر آ ن من ج ه ة التخصيص ومن ج ه ة النسخ وما إ ل ى ذلك ما سنتحدث عن الدليل الثالث وهو الاجماع وحجيته وما يكون حجه منه وما لا يكون ما هو ق ط ع منه وما هو ظني ثم نتحدث بعد ذلك عن قياس وحجيته وما هو حجه منه هو واقسام القياس و م س ا ر ك ا ل ع ل ة التي هي أ ص ل من اصول القياس ر ك ن من اركان القياس وقوادح ا ل ع ل ة التي تقدح بها وتضعف القياس ثم نتحدث ينتهي الفصل بذلك ن <تصفيق> تعريفه بنوعين من التعريف اعتاد علماء الاصول أ ن يعرفوه بنوعين من التعريف وقبل أ ن نعرف بها ل نوعين من التعريف لابد أ ن نعرج على ا ل م د ر س ة ا ل ث ا ن ي ة التي اشرنا إ ل ي ه ا فقد ذكرنا ا ل م د ر س ة ا ل أ و ل ى و م د ر س ة ا ل متكلمين ا ل م د ر س ة ا ل ث ا ن ي ة عرفت ب م د ر س ة الفقهاء او م د ر س ة ا ل ح ن ف ي ة والسبب أ ن روادها كلهم على المذهب الحنفي وتفترق عن ا ل م د ر س ة ا ل أ و ل ى ب أ ن هذه ا ل م د ر س ة لم تستنبق القواعد ا ل ك ل ي ة من ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة و إ ن م ا استنبطتها من فتاوى علماء ا ل ح ن ف ي ة من اقوال ابي حنيفه و أ ص ح ا ب ه و إ ئ م ت ي المذهب حاولوا أ ن يستقرؤوا ف ت ا و ا ه م فيخرجوا بذلك بقواعد فاصول الفقه الحنفيه ط ر ي ق ة المتكلمين أ ن ا ل أ د ل ة ك ل ي ة و أ ح ي ا ن ا ن ج د أ ن الفروع ا ل ف ق ه ي ة في المذاهب تخالف هذه القواعد لانها لم تبنى عليها وإنما العكس المفروض الفروع ترجع إلى هذه القواعد وليس العكس أما فهم انطلقوا الحنفية من فروع وبنوا عليها قواعد فمن الصعب أن نجد تنافرا العكس العكس أما ترجع فهم هذه هذه أئمتهم قواعدة قواعده قد نجد عليها الصعب بين بينها وبين الكلية التي رجع فيها الكلية الشرعية إلى دلة رجع ولذلك برزت في ف ت ر ة م ت أ خ ر ة كتب جمعت بين الطريقتين بين ط ر ي ق ة ا ل ح ن ف ي ة و ط ر ي ق ة المتكلمين وهذه الكتب بعد ذلك صارت هي المقررات ا ل م د ر س ي ة في الجامعات ا ل إ س ل ا م ي ة قديما في الجامعات المدارس ا ل ش ر ع ي ة ق د ي م ا وفي الجامعات الحديثه وهناك مختصرات في كل فن من الفنون في كل مذهب من المذاهب التي هي على منهج المتكلمين ظهرت مختصرات تخدم تجمع بين الطريقتين ط ر ي ق ة المتكلمين و ط ر ي ق ة الحنفين من أ ش ه ر ا ل م ؤ ل ف ي ن في ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ و ل ى طريقه المتكلمين ا ل إ م ا م أ ب و المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني متوفى س ن ة 4 1 ب ا ه ل ه ج ر ة هذا ا ل إ م ا م إ م ا م الحرمين هو صاحب الورقات ا ل م ش ه و ر ة وهو صاحب البرهان في وصول الفقه وصاحب و ل ل ف ق ه و ص ا التلخيص في و ص و ل الفقه الف مؤلفات ع ظ ي م ة في كتب الفقه نظر فيها للقواعد ا ل ك ل ي ة ب أ س ل و ب ه العقلي الكلامي المنطقي ثم تبعه بعد ذلك ا ل إ م ا م الغزالي الذي يلقى ب ح ج ة ا ل إ س ل ا م المشهور صاحب احياء ع ل م الدين والف كتب في علم و ص و ل الفقه أ ش ه ر ه ا المستصفى في علم و ص و ل الفقه والمنخول في علم وكذلك ص و و ل الفقه أ ل ف في بعض ج ز ئ ي ا ت وصول الفقه ر س ا ل ة خ ا ص ة وجلدا خاصا أ ل ف ه في م س أ ل ة دليل من ا ل أ د ل ة المختلفه ف ي ا وهو المصالح ا ل م ر س ل ة سماه شفاء الغليل هذا ا ل إ م ا م كذلك أ ع ط ا عنايه خ ا ص ة لعلم وصول الفقه وعما ن ق الباحثه التي تكلم عنها إ م ا م الحرمين أ و اشار إ ل ي ه ا إ م ا م الحرمين دون أ ن يشبعها بحثا ويعطي عليها ما يكفي من ا ل أ د ل ة اعتنى بها ا ل إ م ا م أ ب ي حامد الغزالي رحمه الله المتوفى س ن ة خ م س م ي ة وخمسه ل ل ه ج ر ة ثم ت و ا ن العلماء بعد ذلك وجاء ا ل إ م ا م الرازي و أ ل ف كتابه المحصول جمع فيه بين كتب الجويني والغزالي ومن بينهما من ا ل و ص و ل ي ي ن ثم الآمدي جاء بعده الأمدي و أ ل ف كتاب الاحكام في أ ص و ل ا ل أ ح ك ا م و ا ل آ م د ي كان في ا ل أ ص ل حنبليا ثم تشفع صار شافعيا أ ل ف كتاب الاحكام في أ ص و ل الاحكام أ ح ك م ا ل في أ ص و ب ا ل ن س ب ة ل ل آ م د ي توفي س ن ة ستمئه واحد واله للهجره صاحب المحصول الرازي توفي سنه ة 660 ج ر ة أما ا ل ك ت ب ا ل م ؤ ل على الإخذة ف الحنفية ة وضع أ ش ه ر ه ا و ه ذ ا موجود عندكم في ل ك ت ا أشهرها كتابه الجصاص ا ا ب ببكر صفحة 18 من ر ل ز ي وهو م ن أئمة الأحناف م صاحب التفسير ا ل ش ه و متوفى ر القرآن أحكام سنة 670 ه ج ر ة وهو من ت ل ا م ذ ة فقيه من فقهاء ل ا ح ن ا ف المشاهير وهو أبو ابو ل الكرخي وكذلك ح س ن أ زيد الدبوسي هلف ك ت الف ب ا أ ص و وهو و ل م ت ى سنة أربعمة وهنه الهجرة كتاب ذ ل الدين علي بن محمد البزدوي ك فخر محمد بن م و ف ى سنة وهنه ة الهجرة و ك ت ه الاصول س م ه كشف ا أ س ر ر شرحه أ البزدوي شرحه عبدالعزيز بن أحمد البخاري أحمد يهلاهي سنة متوفى يهلا في كتاب سماه كشف ا ل أ س ر ا ر فكشف ا ل أ س ر ا ر هو شرح ل و ص و ل علي بن محمد ا ل ب ز د و ي هذه الكتب ح ن ف ي ة التي ف ر د ت بالتاليف على ط ر ي ق ة ا ل ح ن ف ي ة دون أ ن تجمع بين الطريقتين والكتب التي أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا من قبل هي كتب على ا ل ط ر ي ق ة المتكلمين احيانا ل المتكلمين ط ر ي ق ة أ ً تشير ل م ه ا ا ل ح ن ف ي ة لكنها ل ا تلتزموا لكن حدثت بعد هؤلاء كتب جمعت بين المدرستين بعض بعضها بعضها الذي علماء من المتكلمين من الحنابله والشافعيه و ا ل م ا ل ك ي ة وبعضها أ ل ف ه ا علماء من ا ل ح ن ف ي ة يشيرون لخلاف ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة يشيرون لخلاف م د ر س ة هؤلاء في الاصول من, من اشهر الكتب التي جمعت بين الطريقتين كتاب جمع الجوامع للسبكي عبد الوهاب بن علي السبكي تاج الدين السبكي متوفى اسلاميه و ا ل ه ج ر ة و كتاب المنهاج ل ل ب ي ض ا و ي و كتاب هذان كلاهما شافعي ومن ا ل م ا ل ك ي ة مما جمع بين الطريقتين من ا ل م ا ل ك ي ة يشير ل ل أ ح ن ا ف ويرد عليهم أ ح ي ا ن ا أ ب و الوليد الباجي باحكام الفصول لكن الذي اشتهر جمع ا ل جمع و ا جمع زهاء م ئ ة مصنف من ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة فاعتمده العلماء بعد ذلك وشرحوا الشروح ا ل ك ث ي ر وعملوا عليه الحواشي ووضعت عليه ا ل أ ن ظ ا م وانطلقت منه ا ل أ ن ظ ا م فاذا اعتمد بعد ذلك صار هو ا ل ع م د ة والمختصر المعتمد في اصوله ا ل ف ق ه الذي جمع بين الطريقتين ونظمه السيوطي في الكوكب الساطع ونظمه صاحب الملاقي عبد الله ا ل حجب ر ابراهيم ه ي في مراقي م مع إضافات السعود ا ل ت ك آ خ جمع بين ل ط ر ي ي ق ت ن و و كتاب ت ا ل ن ق ح ل ل إ ا ا ا م ل ق في ملاقي ن ا م ل ا ل س ع ت م ا د و ه ن ا باختصار أربع مختصرات ك أربع أو أجمع خمسة هي المختصر الاول ت في أ ص و ل ف ق ه ج م ا ا ع بين ط ر المختصر ي ي ق ت ن الأول هو جمع الجوانع لتاج الدين ا ل س ف ك ي والمختصر الثاني هو مختصر التحرير ل ل م ر د ا و ي الحنبلي والمختصر الرابع ث ث ا ل هو و ض ة ل ل ن ا ظ ر ن الحنبلي قدامة أيضا والمختصر ا ا ل ب ر منهاج الاصول للبيضاوي والمختصر الخامس لمالكي هو مختصر بالحاجر المسمى الحاجب الوصولي الذي ا مختصر خ ت ص ر هذه من منتهى والأمل علمي كتاب السولي الوصولي والجدل ا له ل آخر في ي و اختصار لإحكام الآمن هي ذ ه ه كتب الفقهي ج و ل ل ة أهم كتب ا لكن كما قلت من كتب ا ل م ت أ خ ر ي ن بعد ذلك أ غ ل ب ه ا يدور في فلكي جمع الجوامل السكي أ و مختصر الحاجه اغلبها شروح و منهاج البيضاوي أ غ ل ب ه ا شروح لهذه الكتب بعد ان عرفنا هذا نرجع إ ل ى تعريف علم اصول الفقهي فنقول يمكن أ ن يعرف علم اصول الفقهي اما بالنظر لتركيبه يعني مركب علم اصول الفقه مركب من كلمتين أ ص و ل وفقه و أ ي مركب إ ض ا ف ي يمكن ان نتعرف عليه من خلال تعرفنا على المضافين على المضاف والمضاف إ ل ي ه ف إ ذ ا عرفنا المضاف والمضاف إ ل ي ه ما ذ ان قلنا دفتر ز ي د هذا مركب اضافي فلكي نفهم هذا المعنى لا بد ان نعرف معنى الدفتر ونعرف معنى زيد فعند ذلك نعرف ان هذا الدفتر مضاف لزيد فنفهم معنى زيد صح او لا؟ فالإذا عرفنا معنى كلمة أ ص لا م ع ن من ناحية اللغوية وعرفنا معنى ك ل م ة الفقه سهل علينا أ ن نعرف علم اصول الفقه لكن لن نستطيع أ ن نعرف ح ق ي ق ة علم اصول الفقه إ ل ا إ ذ ا عرفناه باعتبار آ خ ر وهو باعتباره لقبا يعني مسمى لعلم معين ف ن ب د أ بالتعريف ا ل إ ض ا ف ي ونقول علم اصول الفقه مركب من كلمتين ك ل م ة أ ص و ل وهي جمع أ ص ل و ا ل أ ص ل هو ما يبنى عليه غيره ا ل أ ص ل هو ما يبنى عليه غيره مثلا هذا الجدار أ ص ل ه هذا البلاط وهذا السقف أ ص ل ه هذا الجدار صح ه و لا يعني هذا مبني على هذا وذاك مبني على هذا وهذا القاع الذي تحتنا ا ل آ ن مبني اصله الجدار الذي تحته والجدار الذي تحت ذلك اصله البلاط وهكذا إ ذ ن أ ص ل الشيء هو ما يبنى عليه والفقه في اللغه هو الفهم وفي ا ل ا س ت ل ا ح هو ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ا ل م ك ت س ب ة من ا ل أ د ل ة التفصيليه س ن أ ت ي إ ل ى هذا إذن يكفينا أ ن نعرف معناه اللغوي بعد ذلك س ن أ ت ي إ ل ى معنى ا ل ا س ت ل ا ح لعلم ا ل ص ل إذن ع ر ف ن ا أن الفقه في ا ل ل غ ة هو الفهم والاصطلاح ف ي هو ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ف ص ي ل ي ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف علم و ص و ل الفقه باعتباره لقبا يعني اسم هكذا كما يسمى زيد العلم جاءكم علم على فن معين يرفنون اذا قيل ه الفن ط قيل إذا ق و ص و ل الفقه انصرف ا ل ف ه ن إ ل ى تميز عن ب ق ي ة العلوم عن, عن لفظ ا ل ش ا ع في جنسه وهو النكره يعني علم العلوم هذا ن ك ر ة ف إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نخصص هذه النكره في علم معين سميناه اصول الفقه فما هو أ ص و ل الفقه ما هي حقتها العلم كيف نميزه عن ب ق ي ة أ ف ر ا د جنسه هو ا ل أ د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ة وطرق استفادتها والمستفيد العلم ب ا ل أ د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ة وطرق استفادتها ا استنباطها واستخراجها و المستفيد و اي المستنبط لها هو المجتهد ن ق ر أ كلام المؤلف في هذا المعنى لعله يوضح ما نريده أ ك ث ر قال تعريف و ص و الفقه اصطلاحا ح ق ي ق ة اصول الفقه تعريف اصول الفقه باعتباره مركبا إ ض ا ف ي ا تعريفه بهذا الاعتبار يستلزم جزئيه اصول والفقه ف ا ل و ص و ل جمع أ ص ل وهو في ا ل ل غ ة ما يبتنى عليه غيره سواء كان ا ب ت ن ا ء حسيا أو ع ق ل ي او س ا كان حسيا ء عقليا من الجدار للسقف أو ع ق ل ي الحقيقه ً ك ا ة إذا قلت زيد, زيد أسد أسد ن التي نقصد بها ا ش ج ا أدنا فالحقيقة ا ع صح ل هي الحيوان المفترس هي أ ص ل بالنسبه ة للمجاز الذي و الرجل للمجاز ف ي ق و ل و ن الاصل يطلق أ ح ي ا ن ا يراد به الدليل الاجمالي ويطلق ويراد ط ل ق و ي به الدليل من الكتاب والسنه ة يَ في عدنا الأصُr الأبضاع التحريم والأُصل ن نتيجات زين لكننا نحن يهمنا من واحد وهو ما يبنى عليه غيره يعني تُبنى ا أطلاقات المغلب أطلاق واحد الدليل الإجمالي عليه فروع كثيرة جدا ك كثيرة أصل إلى عليه في بروع كقولنا ا ل أ م ر للوجوب ا ل ن ه ي للتحريم و ا ل ل إ ب ا ح ة يعني ا ل أ م ر إ ذ ا تشارلز و و ج ب عن القرائد للتحريم الكتاب ح ج ة ا ل س ن ة ح ج ة القياس ح ج ة ا ل إ ج م ا ع ح ج ة هذه هي ا د ل ة ك ل ي ة اذا عرفنا أ ن ا ل إ ج م ا ع ح ج ة بعد ذلك ن ط ب ق على جزيئه ت ا ت ن ا ج ز ي ة نقلل في ه ا ا ل إ ج م ا ع فنحتج بها على م س أ ل ة ف ق ه ي ة او ي ا ت ن ا م س أ ل ة فيها عرفنا أ ن ا ل أ م ر الوجوب فجاءنا قول الله تعالى أ ق ي م ا ل ص ل ا ة فنقول ا ل ق ا ع د ة ا ل و ص و ل ي ه ا ل أ م ر للوجوب الدليل التفصيلي الذي عندنا هو أ ق ي م ا ل ص ل ا ة نستنبط منه حكما تفصيليا هو وجوب ا ل ص ل ا ة بناء على ا ل ق ا ع د ة الكليه ة ل الاصل وهو الصلاه ة ا الدليل الجزئ ليس من و ا ل ج ق ه لكن هذا الدليل الجزئي منبثق من عن أ ص ل كلي هو ا ل أ م ر الوجوب هو الذي يسمى أصلاً فعلم اصول الفقهي لا تذكر فيه ا ل ا د ل ة ا ل ج ز ئ ي ة إ ل ا على سبيل المثال فقط أقيم ليست أصولا أصولا أدلة فقهية قواعد قواعد قواعد القاعدة ليست ليست أصولاً فقهية ليست قواعد كلية هذه قواعد جزئية هذه ليست قواعد هذه هي جزئية القاعدة الكلية الذي يهم ينظرك أمر فعلم من الصلاة والزكاة لا الوجوب الفقه ونصول هذه هذه هذه يضع لك ق ا ع د ة هذه ا ل ق ا ع د ة تندرج تحتها جزئيات ك ث ي ر ة بسبب أ ن فيها نصوص ك ث ي ر ة لا تنحصر ع على عليه الفرع على فرع يبنى يبنى غيره الذي يبنى يبنى غيره الأصل والأصل غيره. على غيره وهو الأصل الفقه ما فهذا هو وهو فنحن بنينا الدليل التفصيليه و ا ل ج ز ئ ي ة التي استنبطنا منه بنيناها على أصل كلي هذه اصل ل أ كلي هذا و ا ل ي يسمى وليس يسمى علمه ل ل د إ ج م ا ل ي ا هذا ا ل د ل ي ل الإجمالي هو, هو الذي يعتني به علم ا ل ص ل الصلفق يتكلم ف ق ع ن أدلة الإجمالية ويتكلم عن طرق استثمار ويتكلم طرق هذه ف نستثمد نحتج كان انفرادي سواء الأدلة الأدلة هذه بهذه بشكل والوجوب أو كيف بشكل ا ا ج ت م عندنا ي كما إذا ت ع ر ض ا ا ل أ م ر الوجوب لكن جاءنا أ م ر ا ن ماذا نفعل عندنا نهي التحريم جاءنا مساله فيها أ م ر وفيها نهي وماذا ت ع ر ض ا ا ل أ ر و ل ن ه ي نفعل عندنا يعمل بالعام في عمومه ما لم يدوم ر خصصه ف ي أ ت ي نص عام نستخرج منه حكم ا ل ج ز ئ ي ة لكن ي أ ت ي نص اخر خاص هل نخصص به العام متى ن خ ص ص الخاص العام هذا ل ذ ي يعتني به ا ب صلفق يقول لك العامه باق على عامه ما لم يخصص المخصصات هي كذا وكذا وكذا وكذا اذا ت ع ر ض العامه مع العام ما لا نفعل اذا ت ع ر ض العامه مع الخاص ما لا نفعل اذا ت ع ر ض النص ا ن ي خاص ا ن ي ما لا نفعل وهنا يرجى الى ت ر ج ي ح او النسخه وكذا وكذا لان ابن صلفق يتكلم عن هذه الامور كلها فقط لا يقول لك اذا ت ع ر ض ن ا اقيم الصلاه معه ما لا ولن يتعرض طبعا لكن مثال لا يقول لك إ ذ ا تعرضنا نهي مخصوص مع أ م ر مخصوص ما ن ف علكن ل يعطيك ق ا ع د ة كله ي اذا الدليل الكلي و ط ر ي ق ة ا س ت ف ا د ة هذا الدليل واستثماره و الشخص الذي يستثمر هذا الدليل وهو المجتهد أ و من يقصر عنه وهو المقلب أ ح ك ا م ه م ا هذا هو الذي يتكلم عنه علم ه اصول الفقه ا ل أ ص و ل ج م ع أ ص ل ن ا يطلق ا ل أ ص ل على الراجح يقال الاصل في الكلام ا ل ح ق ي ق ة ويطلق على ا ل ق ا ع د ة فيقال إ ب ا ح ة ا ل م ي ت ة المضطر على خلاف الاصل م ث ل او م ث ل ا إ ب ا ح ة العرايا في البيع أ و إ ب ا ح ة ه الرخص على خلاف ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل هو المنع لكن رخص في كذا وكذا ويطلق على الاستصحاب فنقول ا ل أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء الحل و ا ل أ ص ل في ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة هذه قواعد ك ل ي ة لكن هذه القواعد اي كلها تسمى أ ص ل ا في ا ل ل غ ة وتسمى أ ص ل ا في استخدامات العلماء لكن الذي يهتم به و ص و ل ف ق ه منها هو نوع واحد وهو ا ل ق ا ع د ة الكليه قال اما الفقه فهو في ا ل ل غ ة العلم بالشيء والفهم له ولكن استعماله في القران الكريم يرشد إ ل ى أ ن المراد منه ليس مطلق العلم بل العلم بالشيء دقيق أ ن ت تقول علمت ت بالشيء اذا ي ت خ د ل ف ق في م كان ل التي و ع نظر المسائل البديهية لا ي ت خفيا د م ه العلم ولا الفقه أ م ا الفقه باصطلاح العلماء الفقه ليس وصول الفقه الفقه باصطلاح العلماء هو العلم ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ماذا أ خ ر ج ت ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ق ل ي ة ككون الواحد نصف ا ل ا ن ي ن وكون الجزء أ ص ا ب من الكل هذا شيء يعرف العقل هذا ليس من اختصاص عن وصول الفقه كذلك ا ل أ ح ك ا م ا ص ط ل ا ح ي ة ليست من علم اصول الفقه ككون الفاعل مرفوع والمبتدا مرفوع واسم خ ب ر كان منصوب هذا ليس من اختصاص ا ل م و ص و ل الفقه لا بد أ ن يكون الحكم ا ل شرعيا حتى ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ا د ي ة كون النار تحرق والثلج ي ب ر د مثلا هذه احكام ع ا د ي ة لا يهتم بها اصول الفقه لا بد أ ن تكون ا ل أ ح ك ا م شرعيه سواء كانت ا ل أ ح ك ا م ب ا ل إ ث ب ا ت أ و بالنفي والحكم تعرفه ي عندهم هو إ ث ب ا ت أ م ر ل أ م ر أ و نفي ه عنه فلو قلت لك فلان مشتهد هذا حكم لو قلت فلان ليس بمشتهد هذا حكم سواء ا ث ب ت له الشيء أ و نفيته عنه هو يسمى ح ك م ا إ ث ب ا ت أ م ر ل أ م ر أ و نفي ه عنه هذا يسمى ح ك م ا لكن لا يكون ذقها الا اذا كان هذا المثبت أ و المفي شرعيا ثم لا يكفي ان يكون شرعيا حتى يكون عمليا ما معنى عملي العملي يخرج العقدي في احكام العقائد م ع ر ف ة الله سبحانه وتعالى ب أ س م ا ئ ه وصفاته م ع ر ف ة رسله و معرفه أ ن ب ي ا ئ ه وما يجوز في حقهم وما لا يجوز معرفه شراط ا ل س ا ع ة وما فيها وما في شاهد القيام واليوم ا ل آ خ ر وما فيه وما وعد الله سبحانه وتعالى وما ذكر الله سبحانه وتعالى وحده ا عنه من الغيبيات هذه كلها لو حكمنا ب أ ن ا ل س ا ع ة آ ث ا ت ي ه لا ريب فيها م ه ل ا هذا حكم صح ل أ ن ن ا ا ب ت ن ا أ م ر ا ل أ م ر ي أ ه ب ت ن ا ل ل س ا ع ة القيام لكن لا يسمى حكم ا فقهيا ل أ ن ه ذ ا ليست ا ل ع ق ل ي كذلك إ ذ ا ا ل أ ح ك ا م ا ل أ خ ل ا ق ي ة كان نثبت ان الصدق زين و أ ن الكذب شين هذا حكم ولكنه ليس حكما فقهيا هذا حكم أ خ ل ا ق ي يهتم به علم آ خ ر ليس علم الفقه يهتم بعلم ه السلوك أ و علم التصوف أ م ا علم الفقه فيهتم ب في ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي نعم التي توصف بالتحريم او الكراهه أو او ح اباحه ل و و ج من ل التي يخاطب الله أ ش ي يخاطب ا ء ب س ا ن وتعالى بها وبفعلها وعادة تكون نعم المكلفين بها الأدلة فيها قد تكون قطعيه لكن الكلمه الحين تكون ظنيه اما الاخلاقيات والعقائد فقد ادلتها قطعية, قطعيه هناك خلاف ك ل ا م هل الفقه هو, الأحكام هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه, أو الفقه هو الأحكام الشرعية العملية نفسها ليس هو نفسها. هذا و نفسها ه خلاف ك ل ا م لا يترتب عليه شيء اشترط في ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة العمليه ان تكون م ك ت س ب ة من الادله ا ل ش ر ع ي من كتاب أو سنة أو إجماع سنة أو كتاب قياس أو أو أو أو أ ص ل آ خ ر عند من يقول عمله ا ل م د عند ي ن ة ا ل ك ي ة ا ل ع ر ف ن ص ا ل ح المسلمه ر الدراء الى آ خ ر ا ل ا د ل ة يعني يكون هناك دليل شرعي دليل دل الشرع على اعتباره اعتمدت عليه في إ ث ب ا ت هذا الحكمي هو دليل أصولي وهذا دليل دليل تفصيلي وهذه ا ل م س أ ل ة التي استنبطت منها م س أ ل ة ت ف ص ي ل ي ة والعلم بها يسمى فقه فمثلا ً علم الله سبحانه وتعالى ب ا ل أ ح ك ا م لا يعد فقه وعلم ا ل ر ص ا ل بالأحكام لا ة ي ع وعلم د د فقه ق ل ل م ا ي ن ب ا ل أ ح ك ا م لا يعد فقه لأن هذا كله لا يستند إلى دليل تفصيلي يستند هذا هذا لا يعتبر فقها بالاصطلاح في ولا يسمى العالم به ف ق ه ا بالاصطلاح ا ل ا د ل ة ا ل ج ز ئ ي ة هي ا ل ا د ل ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م هذا دليل تفصيلي لكن هذا الدليل ت ف ص ي ل اخذنا منه حكما عاما اخذناه من ماذا خ ذ ن ه من عموم قوله أ م ه ا ت ك م يلفظ عموم فاذا ا س ي د إ ل ي ه حكم هو التحريم دل على تحريم ا ل أ م ه ا ت كلها صح ولا لا ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة التي أ خ ذ ن ا منها هذه ا ل أ ص و ل ي ة هي العموم لكن الدليل ا ل ج ز ئ ي حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م المساله ا ل ج ز ئ ي ة هي تحريم ا ل أ م ه ا ت هذه المساله ا ل ج ز ئ ي ة تسمى فقه ا وهذا الدليل الذي حرمها يسمى دليلا تفصيليا والدليل الكلي الذي بنيت عليه وهو دليل العموم يسمى دليلا اجماليا وهو الذي يدخل في علم اصول الفقه قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا هذا دليل, دليل تفصيلي يستنبط منه حكم جزئي وهو تحريم الزنا صح ب و ا س ط ة هذا الدليل تفصيلي يندرج تحت دليل كلي هو ماذا هو النهي يقتضي التحريم واضح الكل الأمر التحريم قاعدة وصولي يقتضي هذه ولا تقربوا الزنا هذا ا ل دليل جزئي وتحريم الزنا م س أ ل ة جزئيه إ ذ ا تحريم الزنا م س أ ل ة ف ق ه ي ة ودليلها هذا ا ل ت ف ص ي ل لا تقربوا الزنا لكن ا ل ق ا ع د ة التي طبقت عليها و ص و ل ي ا ليست لا تقربوا الزنا القاعده النهي يفيد التحريم و أ ع د و ا لهم ما استطعتم من ق و ة هذا حكم وجوب إ ع د ا د القوه من رباط الخيل ارهاب أ ع د ا ء الله سبحانه وتعالى إ ذ ا الحكم ما هو وجوب الاعداد الدليل التفصيل لا يستنبطان ا ل ح ك الحكم بواسطته هو اعدوا لهم ما استطعتم من ق و ة الدليل ا ل إ ج م ا ل ي وهو ا ل أ ص ل ما هو ا ل أ م ر يفيد الوجوب إ ذ ن هذا الحكم هذا الحكم هو حكم فقهي قلنا الفقه هو م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة هناك دليل عملي هناك م س أ ل ة ع م ل ي ة ش ر ع ي ة و ع م ل ي ة وهي وجوب ا ل إ ع د ا د مستفاده من دليل تفصيلي هو ع د لهم م س ت ط ا ع ا ت من ق و ة بناء على دليل ك ل ه هو ا ل أ م ر في ا و ج و ب إ ذ ا ا ل ف ق ه و ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ا ل م س ت ن ب ط ة من ا ل ا د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ة ب و ا س ط ة ا ل د ل ة التفصيليه قد يكون هذا التفصيل من ا ل س ن ة إ ن م ا الاعمال بالنيه هذا دليل تفصيلي استفدنا منه وجوب ا ل ن ي ة في ا ل ط ه ا ر ة مثلا إ ذ ن هذه ا ل ف ر ع ي ة و ا ل ج ز ئ ي ة استفدناها من دليل تفصيلي هي ش ر ع ي ة ع م ل ي ة استفدناها من دليل تفصيلي ب و ا س ط ة دليل اجمالي هو حجيه ة السنة أنه السنه ل عليه ه و ل الحجة م واضح وهو ق ا العمد قود و ذ ا الخبر وحصر مبتدأ الخبر مبتدأ مبتدأ من وحصر الحصر صياغ وهذا الحصر مبحث أصولي وإن ك اصولي ن مبحث مباحث للفعل التي تدخل في علم التي ا للفعل تدخل ل في أ كذلك هذا الإجماع على مراه الجدة السدس ل مراه د ل مسألة جزئية من دليل تفصيلي الإجماع دليل تفصيلي وهو الإجماع على مراه الجدة وهذا فرعا عن دليل كلي وهو الإجماع فلت إذن فهمنا الآن معنى الفقه هذه أخذناها وهو وهو مراه وهذا وهو فهمنا من عموما معنى جزئية حجية عن إذن فرعا و ك ي ف ي ة بنائه عن طريق ا ل أ د ل ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة على ا ل أ د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ة منين صار عندنا ا شيء س ه فقه و سمه إجمالية أدلة و ا س ط ة بينهما هي ا ل أ د ل ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة لأن عندنا م س ت و ى أ ع ل ى وهو ا ل أ د ل ة الكليه على وصول فخ عند ا مستوى و ا س ط ة ب ر ز ح بين الفروع وبين ا ل أ ص و ل هو ا ل أ د ل ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة وعندنا الفروع هي, هي المسائل أ د ل ة هي ا ل ت ف ص ي ل ي ة ا ل م س ت ن ب ط ة يعني ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ف ص ي ل ي ة ا ل م س ت ن ب ط ة ب و ا س ط ة ا ل أ د ل ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة من ا ل أ د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ه لنستطيع أ ن نعرف اصوات الفقه تعريفه ا ل ل ق ب ي ة فنقول ل العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه طبعا بواسطة الأدلة التفصيلية كما يطلق على هذه القواعد والأدلة الإجمالية يعني هذا خلاف كلامي هو بها هذه هذا ه بواسطة استنباط طبعا كما أيضا يعني ا ل و ص و ل هو ا ل أ د ل ة نفسها أو او ل ل الأدلة هل ع م بهذه ه العلم بهذه ا ل أ أم د ل ة هو ا ل أ د ل ة ف ا ل و ص و ل ا ل ف ق ه هو ا ل أ د ل ه ا ل إ ج م ا ل ي ة وطرق ا س ت ف ا د ة هذه ا ل أ د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ة والمستفيد منها فالفقه و ا ل و ص و ل يتفقان ان غرضهما التوصل ل ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة إ ل ا أ ن ا ل و ص و ل ه تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط كليه والفقه يستنبط ا ل أ ح ك ا م فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم اصول الفقه وبتطبيق القواعد التي قررها ا إذا عرفنا هذا أ ن علم وصول الفقه هو القواعد ا ل ك ل ي ة ومن خلال هذا التعريف نستطيع أ ن نعرف أ ب و ا ب أ ص و ل الفقه نحن قلنا أ ص و ل الفقه هي ا ل أ د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ة وطرق استفادتها والمستفيد منها يعني طرق استثمارها والمستثمر اللي هو المجتهد نستطيع أ ن نعرف ا ل آ ن أ ن عندنا أ ر ك ا ن لهذه ع م ل ي ة استخدام ا ل أ ص و ل عندنا لها أ ر ك ا ن الركن ا ل أ و ل حكم حكم شرعي و الركن الثاني حاكم بهذا الحكم الشرعي والركن الثالث محكوم عليه والركن الرابع محكوم فيه ل ي س كذلك ن ب د أ بالحكم نفسه الحكم الشرعي إ ن شاء الله راج... بعد هذا الشرح و ا ل م ق د م ة إ ذ ا ق ر أ ت م الكتاب لن تكون لنت... لنت... كلامه ما فيه تفصيل لما أ ق و ل ه لكم وتوضيح اكثر يكون واضحا ل ل ه ل أ ن ه ليست فيه عبارات غنم لذلك ن ا ا ق ر أ الكتاب كاملا ل أ ن هذا ب تطوير غ ي ر ف ا ئ د ة نعلق تعليقات تفهمون بها ثم بعد ذلك إ ن شاء الله ت ق ر أ و ن ا ل ك ت ا ب وغيرهم ن الكتب التي في ه ا الباب و أ ن ص ح ك م حتى بحفظ متن ل اعتمدوا ت في ا ل د ر ا س ة على الكتاب حتى تفهموا ا ل ع ل و ص و ا ل ه و لكن اعتمدوا على المتن في استذكار الشروط و ا ل أ ر ك ا ن و ا ل أ ش ي ا ء هذه والمتن ترجعون هو الوصول الوصول ويحفظه المفضل عندي أن كل باب قراءناه عاصر عاصر استطاع باب درسناه هذا الكتاب ويحفظه إن شاء الله فائدة كل إليه لبن لبن كل إليه مرتقى مرتقى فمن عظيمة عندي أن أن ينر إن فيه يحفظ في سيستفيد وهو موجود في الانترنت موجود في الوصول مرتقى الوصول مرتقاء لابن و و ص ل عاصم الغرناطي و إ ن شئتم في النهر كتاب آ خ ر مساعد تقريب الوصول لابن جوزي لكن هذا للحفظ وهذا فقط م س ا ع د لهذا الكتاب ت ق ر أ و ن نفس الباب فيه بأن ا لن ل ل ه يعجزكم ف ه م ه ب ق ي ة ا ل و ص و ل لابن جوزي لابن قاسم بن جوزي وهو جد ا بن عاص م ل أ م ه الحكم تعريف الحكم لاصطلاح الاصوليين حكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق ب أ ف ع ا ل المكلفين بالاقتضاء أ و التخيير أ و الوضع ه الحكم عموما سواء م ش ك ا ل ا شرعيا او وضعيا خطاب الله عندكم الكتاب مكتوب ة خطاب الله المتعلق ب أ ف ع ا ل المكلفين خطاب الله المتعلق ب أ ف ع ا ل المكلفين بالاقتضاء الاقتضاء معناه الطلب بالطلب بالطلب أ و التخيير أ و الوضع هذا هو الحكم وينقسم إ ل ى قسمين خطاب تكليف حكم تكليفي وحكم وضعي فالتكليفي هو خطاب الله المتعلق ب أ ف ع ا ل المكلفين بالاقتضاء أ و التخيير و أ م ا الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق ب أ ف ع ا ل المكلفين على ا ج ه ز الوضع سنشرح هذا خطاب الله تعالى معناها النص أ و الخطاب الذي خاطب الله سبحانه و تعالى به عباده إ م ا أ ن يكون طلب منه فعلا و إ م ا أ ن يكون منه طلب منه تركا و إ م ا أ ن يكون خيرهم بين الفعل و الترك الطلب لا بد أ ن يكون فعل أ و ترك أ و تخيير صح ه ذ ا لا والفعل اما ان يكون الامر طلب الفعل إ م ا ان يكون جازما أ و غير جازم و ا ل طلب الترك إ م ا أ ن يكون جازما أ و غير جازم ف ن ت ج ل ن ا من هذا أ ن خطاب الله إ م ا ان يكون بالطلب الجازم وهو الوجوب الواجب و إ م ا أ ن يكون طلبا للفعل طلبا غير جازم ل يسمى مستحبا أ و مندوبا كما ان الواجب يسمى محتما ولازما الواجب يسمى ح ت م ويسمى فرض ويسمى لازم ويسمى مكتوب هذه كلها م ت ر ا د ف ة كتب عليكم كذا فرض عليكم كذا الزمكم بكذا أ و ج ب عليكم كذا هذه كلها م ت ر ا د ف ة لكن اشتهر منها عند ا ل و ص و ل ي ن إ ط ل ا ق ا ن أ ح د ه م ا الفرض و ا ل آ خ ر الواجب يقال هذا فرض وهذا واجب وهما مترادفان عند الجمهور ويختلفان عند ا ل ح ن ف ي ة أ م ا الجمهور اللي هم و م د ر س ه المتكلمين وعليها المذاهب ا ل ث ل ا ث ة الوصول هذه ا ل ف ر ض عندهم و الواجب و ترادفان و يطلق عليه المحتم و يطلق عليه اللازم نعم و ا ل أ م ر الطلب التركي اما ان يكون على ج ه ة الجزم هذا يسمى حراما حرام, حرام و يسمى محظور و م ح ظ و ل لكن اشتهرت تسميته الحرام وقد يسمى محظورا ً وقد يسمى محظولا ً م ح ظ و ل من ح و ل يحظوا ي م ن ع ويسمى ممنوعا ً هذه تسميات ل غ و ي ة لكن ا ل ت س م ي ة ا ل ا س ت ل ا ح ي ة الحرام والمحظور واما ان يكون مخيرا ً طلب للترك على ج ه ة ليست م ر ز م ة يسمى مكره واما أ ن يكون خير بين الفعل والترك مهلا أ ن ا ا ل آ ن مخير الله تعالى خيرني بين ن ان ش ر ب اشرب م ونترك أنا مخير. الماء و إ ذ ا شربوا الماء حكم التكليف مباح التكليف حكم أ ن ه الله مباح ت ع ا ل ى إنشيت ش و ر ت الماء و ن شربه ي ت لما أ ش صح الصلاة حكمه أرباح لا الماء إذا شربوا ما هل هي م ط ل و ب ة من الله تعالى ا ل ف ر ي ض ة ص ل ا ة الصلاه الخمس م ط ل و ب ة على جهه ا ل إ ل ز ا م بحيث لو لم يصلي و ع ا ق ب و إ ذ ا صليت و ج ر معناها ا ل ص ل ا ة و ا ج د ة إ ذ ن ما يطلب فعله على ج ه ة الجزم وجوب كيف نعرف أ ن ه مطلوب على ج ه ة الجزم ي ع ر ه ب أ ث ر الحكم وهو أ ن ه ي ذ ا ب على فعله ويعاقب على تركه طيب أ ك ل الثوم م ه ل ا مكروه صحيح لمن يريد أ ن يذهب إ ل ى الصلاه مهلا قد يصل الى التحريم لكن مكروه ص ح لا؟ طلب م ن ي تركه لكن ليس على جهه التحريم لو فعلته لا أ ذ م صحيح اذا إ تركته اجر أ ك ل الضب م ل اكل أ ا ل أ ر ا ن ب بعض ا ل م أ ك و ل ا ت يعني الماكولات من ا م ث نفس الشيء ب ا ل ن س ب ة لبعض المكروهات يعني في ا ل ص ل ا ة من فعلها أ س ا ء لكنه لا يعاقب لكن من تركها يؤجر التهاجر الصلاه ة ن ا غير مبطل ا ل ص ل ا ة لكن مكروه بغير ح ا ج ة مكروه إ ذ ن ما ي ذ ه ب على فعله يعاقب على تركه واجب ما ي ذ ه ب على فعله لكن لا يعاقب على تركه مكروه ما ي ذ ه ب على تركه ويعاقب على فعله يعني هو يطلب منك ان من تتركه بطريقه جازمه الزنا ولا ت ق ر ب ا ل ز ن ا الربا ي أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله ممنوع اشد ممنوع المنع من فعله ي أ ذ ن ومن تركه يؤجر إ ذ ن هذا يسمى حرام طيب عندنا بعض ا ل أ ش ي ا ء مستحب يعني من فعلها يؤجر ومن من فعل ها يجرم من تركها ل ا يسمى ها يسمى ها ي م ى ه و ي س م ا ها ها ها ها ها ها ا ها ت ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ر ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها آثم ا ها ها ها ها ها ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ا ها ها ا ها ها ها تؤجر على ف ع ل ه ولا تحاقب على تركه يسمى مندوما الحكم التكليفي خطاب, الله للمكلف خطاب الخطاب الشرعي ل للمكلف الخطاب ل ه ا للمكلف تكليفي لا, لا, لا بد أ ن يكون ب أ م ر أ و نهي أ و تخيير لان ما في و ا س ط ة يعني ا ل ق س م العقليه تقتضي أ ن هناك أ م ر أ و نهي أ و تخيير و ا ل أ م ر ليست هناك ا ح ت م ا ل لا من يكون جازما أ و غير جازم لا أ ن واسطه بين الشيء وضده والنهي من يكون جاهزا من القسمه العقليه تقتضي حصر اقسام على الحكم التكليف بخمسه أ و الوضعي هناك نوع آ خ ر من الحكم ليس ذ ك ل ي ف ي ا لكنه متعلق بافعال المكلفين بالوضع وضع ربطت به افعال المكلفين بحيث وضعه الله سبحانه وتعالى ع ل ا م ة على تشريعه ل أ ح ك ا م ه و المتعلقه بافعال المكلفين مثلا ذ ل و ك الشمس زوال الشمس زوال الشمس ليس من افعال المكلف صح أو لا؟ لا يمكن ان يزيل الشمس و لا أ ن يترك ويترك ازالته ا ل أ ن الامر ليس بيده صح ه ذ ا لا لكن ربط الشارع بزوال الشمس أ ح ك ا م ا ش ر ع ي ة واضح منها الصلاة وجوب ا ل ص ل ا ة فنقول وجوب دلوك الشمس أ و زوال الشمس سبب في ف سبب لوجوب ا ل ص ل ا ة صح ه ذ ا لا طيب عندنا عندنا مثلا الحيض والنفاس بالنساء ب ة ل ل ن س هذا ا ل أ م ر يقدر الله على ا ل م ر أ ة كما قالت عائشه شيء كتب الله على بنات ابي لا كسب لها فيه صح ولا لا, لا يطلب منها أ ن تفعله ولا أ ن تتركه لكن ربط الشارع به أ ح ك ا م ه فجعله مانعا من بعض ا ل أ ح ك ا م كالصوم و ا ل ص ل ا ة والطلاق والوطئ وغير ذلك اذا هذه ا ل أ ح ك ا م التي اذا هذا مانع من بعض ا ل أ ح ك ا م صح لا؟ النصاب في ا ل ز ك ا ة جعل الله سبحانه وتعالى ا ل ز ك ا ة م ر ت ب ط ة بالنصاب المكلف يطلب منه أ ن يبلغ ماله النصاب ولا, ولا ان لا يبلغه صح لا؟ لكن ا ل الشارع ربط أ ح ك ا م بوجود النصاب وعدل وجوده ج ع ل ه والحج ا ل ا س ت ط ا ع ة ب ا ل ن س ب ة للحج هذه جعلها شرطا إ ذ ا اذا جعل الشارع شيئا شرطا أ و جعل شيئا مانعا أ و جعل شيئا سببا سببا كدروك الشمس وشرطا كالنصاب في ا ل ز ك ا ة ومانعا كالحيط في ا ل ص ل ا ة والصوم فهذه ا ل أ ش ي ا ء ث ل ا ث ة تسمى هي احكام شرعيه لكن احكام م ض ع ي ه وضعها الشارع ولم يكلف بها ل م ك ل ف ليس داخل الحكم التكليفي ولكنها م ر ت ب ط ة بفعل مكلف من حيث أ ن الله وضعها سببا في فعل المكلف أ و شرطا في فعله و م ا ن ع من ف ع ل ه واضح إ ذ ا عند الحكم الشرعي إ م ا أ ن يكون اقتضاء و إ م ا أ ن يكون وضعا الحكم الشرعي إ م ا أ ن يكون اقتضاء وتخيرا وها ذ يسمى حكما تكليفيا واما أ ن يكون وضعا ب أ ن يكون سربا أ و شرطا أ و مانعا هناك أ و ص ا ف يوصف بها فعل مكلف اختلف الاصوليون هل هي من الحكم التكليفي أ و هي من الحكم الوضعي بعضهم جعلها في الحكم التكليفي وبعضهم جعلها في الحكم الوضعي وبعضهم م ه ل ا ب ن عاصم و بهذا ل ق ر ا ف ي وغيرهم جعلها وصفا وصفا للحكم المكلف لفعل المكلف فلم يدخلها في الحكم التكليفي ولا في الوضع ي إ ن م ا جعلها وصفا فيهما وصفا من أ و ص ا ف ه م ا وهذه هي ا ل ر خ ص ة و ا ل ع ز ي م ة و ا ل ص ح ة والفساد فنقول م ث ل ا ا ل ص ل ا ة في السفر ا ل ص ل ا ة أ ر ب ع ة في السفر ها؟ لا لا أ ن ا ما قلت الخبر حتى تعرفوا ا ل و ل ي ا ل ص ل ا ة أ ر ب ع ة في السفر المسافر ا ل أ ص ل أ ن ه يجب عليه ان يصلي أ ر ب ع ه صح ولا لا لكن رخص له في السفر ان يصلي ركعتين في ا ل ر ب ا ع ي ة صح ولا لا هذه ا ل ر خ ص ة هل هي حكم تكليفي ولا حكم م ض ع ي بالنظر ا ل أ ن الله هو الذي وضعها حكم م ض ع ي وبالنظر إ ل ى أ ن المكلف سيقوم بها على ج ه ة الوجود تصاحب بأن يصع, يصع بانه مستحب او يصع بأنه مكروه او يصع بأنه محرم ب ا ل ن س ب ة ل ع ر خ ص ة العاصي بعضهم يجعلها من حكم التكليف لأنها بالوجوبة بالنذب ذلك؟ هو وبعضهم تصع تصع صح ينظر إ ل ي ه ا من زاويه اخرى من ج ت ي أ ن ه ا م و ض و ع ة وليست من فعل مكلفه أصلا اصلا ي فلا يسخرها بخطاب الوضعي والصحيح كما إ ن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنتكلم عن كل هذه ا ل أ ش ي ا ء و أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ونفتح المجال ل أ س ئ ل ت ك م راشدين بارك إن شاء الله فيكم ع و ه لو تذكروننا رقم ا ل ص ف ح ة التي ت ق ر أ و ن منها كلما انتقدتم هذا ت أ خ ر هذا ان شاء الله المستقبل نفعل ان شاء الله لو تتفضل علينا بتخفيض س ر ع ة ا ل إ م ل ا ء أ ن ا أ ح ا و ل ما استطعت لكن انا لا أ م ل ي عليكم ان تكتبوا عندكم ا ل كتاب ومن ليس عندهم يستطيع ان يحصله أ ه م شيء هنا د ر س ان ينتبه ا ل إ ن س ا ن ليفهم اما ق ض ي ة الحفظ في ا ك ت ا ب ه ف ع ا د ة كل ما يذكره موجود في الكتابه وموجود ما يقوم مقامه لا, لا, لا داعيه له هل يلزم ان يتعلق كل حكم وضعي بحكم تكليفي نعم في الحكم الشرعي يلزم و تعلق الخطاب ا ل و ض ع بخطاب التكليف لو لم يتعلق به لما كان خطابا م ك ل ف هل الشرط داخل في ماهيه ة الحكم أم خارج أم ع ن الحكمي ش ر خارج ط ماهية ا عن ل وسنشرح ت ع ف ه إن ش ام ء الله وأنواع الشروط وهل بزواله وهل يزول ح ك الشرع نعم ب ز و ا ل ه تعليف ر ط أنه من من عدمه ما يلزم العدم يلزم ولا و ج و وجود ولا د ه عن د م مع لذاته خروجه ع ماهيته ذ الذي ا ي فهو يعرف نفس التعريف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولكنه داخل فيما هي لكن لم نصل الى هذا ا ل أ م ر بعد ما هي ا ل ع ل ا ق ة بين الفقه واصول الفقه ا ل ع ل ا ق ة بين الفقه واصول الفقه ع ل ا ق ة الابن بابويه الفقه هو ابن بار لاصول الفقه、نعم. ما فيه سي لابد على غير العاده الحمد لله معناه سهل مات مات. يقول ب ا ل ن س ب ة للمقرر يقول بعض المشايخ انه لا ص ح ي ل م ب ت د ئ بما أ ن ه على ط ر ي ق ة العتيق ا ل ح ن ف ي ة لا طريقه الجمهور كما أ ن ه موجه م لطالبه القانون أ ك ث ر من طالبه العلم كما لا يخلو من بعض المسائل الكلاميه فلم ا لا يتم اعتماد مقرر اخر الحكم لا أوافق عليه فهو بحكم أنه عليه في فهذا ف كلامية كثيرة فهذا غير صحيح مسائل ه ولعل من أ ق لكتب وصول كلاما فقه ي ن وإن كان ي يدرس ع م الشخص كلامية كتاب الأمر فالجامعة التي ولعل ل وأما إبدانه فهذا اعتمدنا منهجها قررته وهو كتاب جيد مدرسيا ا بمقرر قضية جيد وهو قررته آخر الذي اقترح هذا الاقتراح ان يقترح لنا كتابا آ خ ر لننظر نوازن بينه وبين هذا الكتاب ويتوقع أ ن لا يجد كتابا اخر يصلح مع سلامته مما ن يذكره من علم الكلام ومن التعقيد ر س إلا الأول فقط هل تنصحون بكتاب عدو هاب خلاف علم اصول ل الفقه وكتاب ب رساله طيفة جامعه في اصول ل الفقه العلام ة السعدي رحمه الله وبرساله ت ي كل هذه لا تزميده الكتاب كثيراً علم الصور ب ا ل ن من لكن هذا الكتاب يغنيكم عن هذه المذكورات كلها إن أننا نحن سنحاول شاء الله المحاذر إذا كان هناك هو رجح مذهب الحنفية مهلا أو ركز عليها أو عرف تعريف الحنفية ولم يعرف تعريف الجمهور ولم الجمهور فعلى الطالب في هذه الحالة هو مذهب مع أن أو أو أن سنحن يسجل نتجنب تعريف تعريف تعريف الكتاب تصويبا ركز نكر عرف يعرف في كلمة أن فالمسألة طلبة على دون أكاديمية يوقفنا ينبغي ا ت ن ص ت و وتسجلوا وترجعوا الى المراجع بعد ذلك وتقيدوا ما سمعتم فهدف ا ل م ح ا ض ر ة هو تفهيمكم لن يملاوا عليكم لتكتبوا حاولوا أن ت ف ه م و ان و و ي ك ا ل ك تفهموا ا إذا تشكل طرحتم من خلال ما ب بين أيديكم شيء من أسئلتكم تشكل طرحتم حتى لم ا الكتاب وحباً لو راجع الواحد منكم الدرس قبل أن يتينا في الكتاب حتى يكون عنده أسئلة جاهزة وإشكالات من منكم لم أن يكون عنده لو قبل أسئلة تحلف حتى ح الدرس ر في ي ه ط و إ ذ ا لم تحل ف يتسنى الدرس لم ي له أ ن ي ق ر أ الكتاب قبل الدرس وحصلت له اشكالات في م ر ا ج ع ة يستطيع أ ن يطرحها في الدرس الموالي فنحن قلنا ن ق لم خطاب وخطاب ل النهي هو فعل المكلف أن أن وإنما قلنا أن هو أن الحكم الشرعي هو عموما د ل الأمر والنهي فيه وغيرهم هو خ الله المتعلق بفعل المكلف قد يكون متعلقا به ا على جهه ة الإجزاء واجبا متعلقا بها على جهة التحريم فيكون يكون ب قد التحريم ع ى جهة ا ل فيكون محرما وهذا الوجوب قد يكون مستفادا من ا ل أ م ر به وقد يكون مستفادا من قوله ك ذ ا واجب عليكم ا ل أ م ر ا ل ف ل ا ن ي كتب عليكم سيعمل مستهدر ستمنوس ل م ي قلنا صومو ر ق ا ل و ج و ي س تفادو ا من ا ل أ تنسيس عالوجو كما ان نهي التحريم يستفادو من نهي ويستفادو من ا ل ت ن ص ي ص ع ل ى التحريم ع ل ى و ج و دليلني او غير ذلك أ و ع ا ل و ع ي د ي ا ل م س أ ل ة م ا ل ف ر ق ب ي ن او ل س ب ب ع ل ا ل سبب هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود و ل ا ع د م مثال زوال الشمس هل يلزم من زوال الشمس ان ا ل م ك ل ف يصلي لا قد تزول الشمس ولا يصلي هل يلزم من عدم الزوال انه لا يصلي لا قد تزول الشمس قد لا تزول الشمس ويصلي صح ولا لا اذا لا يلزم ولا لكن من عدم وجوده وجود ولا عدم. لكن يلزم من عدمه العدم إ ذ ا لم ت ز ر الشمس لا تجب الحكم لا يجب إ ذ ا هذا الحكم سبب المانع يلزم من وجوده العدم عكس الشرع ك س السبب ا ل خ عكس ا ل ش ر يلزم من وجوده العدم لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم الحير ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة إ ذ ا وجد يلزم من عدمه عدم الصلاه ة ويرزم من م ع د الصومي صح ولا لا حتى لو صامت هو هو باطل ليس صوما حق شرعيا يلزم من وجوده يلزم من وجوده عدم يلزم من وجوده عدم لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اذا كان الطاهر هل يلزم من هذا أ ن ه ا صلت ولا تصلي لا يلزم منها وجوب ا ل ص ل ا ة ولا عدم وجودها الشرط عكس هذا الشرط ها يلزم الشرط يلزم من, من عدمه العدم من ا ل ط ه ا ر ة للصلاه ة م ط ه ا ر ة ا ل ح د ولا يلزم وجوده وجود ه ولا عدم وهل على كل حالة سواء الفابق نحن سناتي و و ا الفابق ا ا ء ل ي ي نحن بالشرط والسبب والمانع ونشرح كل واحد ونذكر أ ق س ا م ه و ت ف ر ع ا ت ه فنحن هنا اشرنا فقط إليه م ا ا ل ف ر ق ب ي ن الأدلة الجزئية والأحكام التفصيلية؟ ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ف ص ي ل ي ة هي المستنبطه الصلاة الصلاة. الصلاة من الادله ص التفصيليه ص ل ا ة حكم و ا ا س ت ف د ن من أقيم بين أقيم أمر حكم من الأمل دنيل بين أظن أنه واضح. هذه أمر وهذه حكم استفدناه تفصيلي الصلاة فالفرق الصلاة الصلاة بالصلاة ذلك هو هذه وهذه ووجوب واضح نصيحه ة في طريق ل نصيحتي ل ا خ و ة أ ن لا يشتتوا انفسهم بين الكتب خاصه كتب ا ل ص ر ف ق ة ع س ي ر ه ويتزموا ل بكتب محدود ويراجعوا الدرس قبله أ ن ي أ ت و ا إ ل ى ق ا ع ة الدرس حتى يكون عندهم إ ش ك ا ل ا ت فهو ب ا ل ن س ب ة ث ل ث الدرس ولا ربع الدرس وتكون في ه إ ش ك ا ل ا ت ج ا ه ز ة عندهم ف إ ذ ا سمعوا الدرس بعدها وعندهم خ ل ف ي عن الدرس فهموا وطرحوا إ ش ك ا ل ا ت ه م وحله وهناك ه ا ي الكتب التي اشرت اليها إ ه اعتمدوا ي الكتاب ا و ا ع ت معه د و ا م كتاب ابن جزي تقريب الوصول واعتمدوا نظم فقط النظم تحضنه يحتاج قرأتم وحفظتم مرتقى وقرأتم الكتاب ستفهمون فقط فقط المقارنة اكثر النظر النظر جزي في جزي في في هاي كبيرة ابن ابن بالنسبة الوصول معهما النظم لا الحفظ إذا الوصول شاء الله المقارنة كبيرة إن شاء الله إلى لأنه هو نظم من نظم إن إن وفي ب ع د ذلك م ر ح ل ة أ خ ر ى إ ن شاء الله تزدادون فيه بخلال الطالب. الطالب في بخلال كتب وصول الفقه الاخرى ل الآن كل وكلما ه ن نقش كتاب ويقرأ الآن شاء الله في مرحلة أخرى يعمق معلوماته الأساليب مرحلة على ويطلع على في يعمق وينوي أخرى كثيرة أقوال وأذلة وعلى وعلى خلافات وعلى حجج أكثر حجج الأخ هذا طلب مني أ ن أ ذ ك ر فوائد م ه م ة ع ب ا ر ة عن ترخيص للدرس نلخص هذا الدرس ب أ ن علم الوصول لفقه علم هو العلم الذي يستنبط من خلال علم القواعد ا ل ك ل ي ة التي تستنبط منها, منها الجزئيات ا ل ف ق ه ي ة ب و ا س ط ة ا ل أ د ل ة ا ل ت ف ص ي ل وهذا ا ل علم مهم جدا هو لان العلم أ ه م ي ت ه تكمن في فائدته وهذا فائدته م ع ر ف ة أ ح ك ا م الله سبحانه وتعالى م ع ر ف ة أ ح ك ا م الشريعه ة لا تتم إلا تتم ب لا أ ن ل ل س ر ي ق مفقودة ة ا تتم ي ك ا ن الا ل ع به الأوائل كانوا اعتبدون السريقة ا على ل و ف م مفقودة فما لم معرفة فهم فربما ولأن بالقواعد وتتناقض السريقة لك أدلة معرفة بالقواعد فإنك ستحار في فهم الأدلة الأدلة تكن فإنك هذه هذه ستحار أيضا في في تطبيق هذه الأدلة أيضا فربما جئت بفتاوى ش ا ذ ة ونادره والشذوذ الذي نراه كثيرا في الفتوى ا ل آ ن متخبطه هو في كثير من ا ل أ ح ي ا ن بسبب القصور في هذا العلم تعريفه اشرنا ا الأحكام إليه موضوعه ع ي الشرعية ة موضوع الفقه ت و ل ه اليه ب إ ج م ا لكن ذ ك ر دلة تخصيلية والجزئيات التي تبنى عليها ل ا د ل ه التفصيليه من باب الادله هذه الجزيئات هي من علم الفقه ليست من علم اصول ل الفقه لكنها تذكر في علم اصول الفقه من باب ا ل أ د ل ة وذكرنا أ ه م المؤلفات التي ولفت علم اصول الفقه ذكرنا أ ن أ و ل ما الف فيه الرساله ا ل إ م ا م الشافعي ومن أ ه م ما الف فيه كتب امام ل إ الحرمين و ا ل إ م ا م الغزالي و ا ل إ م ا م الرازي و ا ل إ م ا م القرافي و ا ل إ م ا م الباجي ثم كتب الحنفيه و أ ش ه ر ه ا وصول البزدوي وصول السرخسي و غيرها ما ذكرنا وصول ا جاصاص قبل ذلك و هنا كتب ج م ع ت ب ي ن الطرق ذكرنا من أ ه م ه ا جمع الجوامع لبن ا السبكي و مختصر التحرير للمرداوي و ر ض ة النظر ا لبن ا ق د ا م ى و ن ه ا ي ة السول للبيضاء منهاج الوصول البيضاوي وهذا ذكرنا ه من قبل مع أحكام, احكام الوصول ل ل آ م د ي هذه تقريبا ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى شروح جمع الجوامع وهي ك ث ي ر ة وشروح ا ل هذه المختصرات ا ل م ذ ك و ر ة معه وهي ك ث ي ر ة جدا و أ ن ظ ا م ه ا وهي أ ك ث ر هذه كلها الفقهي علم وصول مفيدة في منها من فرد ا ل م د ر س ة ا ل ح ن ف ي ة ومنها من فرد المدرسة المتكلمين ومنها ما جمع بين المدرستين وهناك شيء مدرسه ة ثالثة أو ي م ب ثالثه ق ة مدرسة عن م م المقاصد يسمى مدرسة المقاصد هو الإمام الشاطبي على من والها شيخ الإسلام المتيمية إلا لم يؤلف فيها كتاباً خاصاً منهرة في كتبه وهي مدرسة عمقت ت ركزت كتابا تجدها كتبه ك لكنها ل على الشاطبي على والها إلا يؤلف العصر ل ي وينسج شيخ فيها في وهي في ن جانب أنه رائدها هو خاصا ا د ح وصارت ل ا مؤلفات ك ث ي ر ة و ع ن ا ي ة ك ب ي ر ة في الجامعات خ ا ص ة في المغرب وهنا عندكم في تونس أ ي ض ا ومن الذي فيها, فيها ل في ل في في المام الشاطبي الموافقات أ أكثر أشبعه ص كتابه بحثا من هو في ه ل م م ك ن يعدل فرق بين ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ي ة والاحكام أ ح ك م نعم الوضعية؟ ا ل أ ا ل ت ك ل ي ف ي ة هي ا ل أ ح ك ا م التي ت ر ا د يرادو ين م ك ل ف ه ع ل ه ا سواء أ و ت ر ك ه ا أ و ي خ ي ر ا ل م ك ل ف ه أ ن يفعلها و أ ن ي ت ر ك ه ا هل ي س م أ ح كام ت ك ل ي ف ي ة و أ م ا ا ل أ ح ك ا م التي لا يرادو ين م ك ل ف ه ع ل ه ا ولكنها وضعها ا ل ش ا ر ع مرتبطتا بفعل من أ ف ع ا ل المكلفه سواء كان ارتباطها به على ج ه ة الوجوب كدلوك الشمس ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة ووجود ك النصاب ب ا ل ن س ب ة ل ل ز ك ا ة أ و حول الحول ا ن جعله الشارع مانعا من مانعا كالكفر مانع ل م ا الكفر مانع من قبول ا ل أ ع م ا ل ط ب وكالحيض الله سبحانه وتعالى لأعمال و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة وعدم ك بلوغ النصاب ب ا ل ن س ب ة ل ل ز ك ا ة وغير ذلك هذه أ م و ر ليست من فعل المكلف ولكن فعل المكلف مرتب عليها ومربوط بها هذا يسمى خطاب الوضع ويسمى الحكم الوضعي وهو ما جعله الشارع سببا أ و شرطا أ و مانعا في فعل, المك... فعل التكليفيه للمكلف واضح ه ل تغني م ظ ل و م ة ابن جزي عن الورقات وايهما أ ف ض ل ابن جزي ليس نظما ابن جزي نهر لكن المرتقى هو الذي نظم والمرتقى يغني عن الورقات بل, بل ليس بينه وبينها م ق ا ر ن ة في ا ل س ا ع ة المرتقاه ث م ا ئ ه وخمسين بيت لكن لا نريدكم ن تحفظه تحفظه كله كل فقط م ان خاصم درسا أ تحفظه النظم هنا من سيبقى كثير ت أما الورقات كله ت ا وهذا ا ب صغير ك ا ب أكبر ن ا كان يشترك معها الباحث عليها التفصيلات فالورقات لو كانت هي المقررة لشرحناها لكن حتى الورقات ليست لا وإن لو وهذا المستوى يدرسوا من يشترك كثير في يزيد حتى ليست تفي هي هذه لكن لكن الجامعة ببعض بغرض نازلة عن هذا ا ل م س ت وهناك ى الذي د ر س و ه أ م و ر ك ث ي ر ة م ه م ة جدا ليست فيها ق ض ي ة الدلالات مهلا م ة ل ر كيف نفهم ص والظاهر والمؤول تأتي ل د الادله ل المنطوق والمفهوم ا الإيماء ا ل ة ت الشرعيه د ل ل ل ا ا ة الدلالات ا ر ض بين تذكره بشكل مو النص والظاهر م أ ن و ا ع ا ل أ ق س ة و ا ل ت ع ا ر ض بين لدلة أق هذه تعتبر ق ا ص ر ة ب ا ل ن س ب ة لهذه الكتب التي ذكرناها <تصفيق> نوم ع على ا ل و ر ز ي ز ما راينا فيه هو راينا ق ا ل ه من المرتقى في ح ف ظ نظم الورقات م ل على ا ينفعه بالله لكن سيجد أ ن كثير من الجزيئات لا يجدون أ ن ه ا نومه مع أ ن من يختار في كل موضع ما ن أ ت ي به يختاره في م متقاتل ذ ا جمع كل م ح و ا ت ي ستكون بحجم الورقات العدل الابيات سيكون مقارب ل ح ج م الورقات مع زياده الفائده باذن الله